Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuha an-nabiyyu tud'thil بما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله ZANG ja. EN أنفسهم وأزواجهم ما غتتهم الأرحام. اللهم اول ببعض كتاب مسطورة وإلا خذنا من النبيين من ثقب يسأل الصادقين عن صرقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً يا Kan إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما sing لفضيله Welcome. I see وَإِنْ يَأْدِي الْأَحْزَابُ No وَصَلَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من What kind? Dan voor Wij zullen het Ja, وأطعمنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطبركم وقال <تصفيق> والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم والحافظين, فوجهم والحافظين فوجهم 117. اللَّهُ الله لهم مغفرة وَأَجْرًا عَظِيمًا عظيما Ik لفضيله <تصفيق> الدكتور وَكَانَ وكان الله بكل شيء عليما يا Oh God. وما ملك يمينك لا يكون عليك وكان الله. Love Leer <tied> I know. Good. Leven ملونين أينما ثقف يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعلس ساعة تكون قريبا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعمنا الله وأطعمنا الرسول وقالوا ربنا لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Yeah. وكان عند الله وجيها um 129. فوزا عظيما وكان الله غفورا